أ ن يكون ممن يصح طلاقه ولو كان محجورا عليه ب س ف ة ل أ ن ه في ح ا ل ة الخلع ي أ خ ذ مالا ولا ي د ف ع ف إ ذ ا أ خ ذ المال دفعه لوليه وشرط قابله إ ط ل ا ق تصرفه في المال وبناء على ذلك إ ذ ا خ ا ل ع الرجل سفيهه محجورا عليها ب ا ل س ف ة على مبلغ من المال فقبلت من وقع الطلاق رجعيا ويعتبر ذكر المال لغوا ل أ ن ه ا ليست أ ه ل ا للتبرع فشرط ا ل م ر أ ة أ ن تكون ممن يصح تصرفها بالمال وقلنا يصح اختلاع ا ل م ر ي ض ة ولو كان المرض مرض موت ولا يحسب من الثلث أ ي المال الذي تدفع للخلع إ ل ا إ ذ ا كان زائدا عن مهر المثل فالزائد عن مهر المثل الثلث عن يعتبر من مهر وكذلك يصح اختلاع ا ل ر ج ع ي ة إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة م ط ل ق ة طلاقا رجعيا وهي في ا ل ع د ة يجوز لها أ ن تطلب الخلعه ويجوز لزوجها أن ي خ ان ل ع ه له ا يجوز أ يخادعها يصح يكون ي أن ق ل ل وقلنا ك أكان ث ي دينا وعينا ر ا سواء ومنفعة أ م مهر ل ل م ث أو ك اذا ن من أكثر المثلي مهر و ك ر ن قوال خالع بمجهول او خالع بخمر أ ي بعوض فاسد ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يصح الخلع ويرجع إ ل ى مهر المثل ويجوز للرجل أ ن يوكل في الخلع كذلك يجوز ل ل م ر أ ة أن ت وذكرنا ك ل الخلع في و الشروط التي يجب على كل من الوكيلين أ ن يلتزما بها وسنتكلم اليوم على بعض ا ل أ م و ر ا ل م ت ع ل ق ة بالخلع و ن ب د أ ب ا ل ف ر ق ة التي تقع بالخلع هل هي طلاق أ م فسخ ت خ وقد د ذكرت ر في ا ل الماضي ل العلماء في هذا الموضوع والأظهر ا هذا ف في عندنا أ ن ا ل ف ر ق ة بلفظ الخلع طلاق أ ي أ ن الرجل إ ذ ا خالع زوجته ف إ ن خلعه هذا يعتبر طلاقا ولا يعتبر ف س ف ا والفرق بين الطلاق والفسخ في الخلع إ ذ ا قلنا ب أ ن ه طلاق ف إ ن ا ل م ر أ ة تصير م ط ل ق ة ت ط ل ي ق ة و ا ح د ة فلو رجعت إ ل ى زوجها م ر ة ث ا ن ي ة بعد انتهاء عدتها بعقد ومهر جديدين ف إ ن ه ا ترجع إ ل ي ه بتطليقتين ولكنما إ ذ ا ق ل ن ا ب أ ن ا ل ف ر ق ة بلفظ الخلع فسخ ف إ ن الفسخ لا ينقص عدد الطلاق مهما خالعها يحق له أ ن يخالعها م ئ ة م ر ة ولا تقع عليها ت ط ل ي ق ة و ا ح د ة ل أ ن الفسخ لا ينقص العدد فلو خالعها عشر مرات ورجعها في ا ل م ر ة الحاديه عشره الى عصمته أ ي تزوجها م ر ة أ خ ر ى ف إ ن ه ا ترجع إ ل ي ه بثلاث تطليقات ف ا ل أ ظ ه ر عند الفقهاء أ ن ا ل ف ر ق ة بلفظ الخلع طلاق وليست ع ا قال الطلاق مرتان ل ى فسخا إ م ا بإحسان ولا ك لكم م بمعروف أو أن أ تسريح ت يحل ذ و مما آتيتموهن يقيما شيئا إلا أن يخافا لا الله أن أن حدود ثم قال الله تعالى ف إ ن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ذكر الله تعالى التطليقتين وذكر الخلع ة بينهما فهذا دليل على أ ن الخلع ة طلاق يعني على أنه ملحق الله تعالى ما بين التطليقتين على تعالى على أنه أنه ولأنه لو كان ملحق لثره الله والطلقة الثالثة فذل ملحق الطلاق بأحكام بهما ما فسخا لو هذا الاستدلال بهذه ا ل آ ي ة فيه نقاش ما أ ر ي د أ ن أ س ت ط ر د به ا ل آ ن ولكن الدليل من حيث المعنى أ ن الخلع لو كان فسخا لكان لا تصح فيه ا ل ز ي ا د ة عن مهر المثل ل أ ن الفسخ في النكاح يرجع, يرجع به إلى الى م م س أو يرجع به إلى مهر المثل ولا تصح ا ل ز ي ا د ة فيه وقد ذكرنا أن الخلعة يجوز بالمسمى و ب أ ق ل من المسمى و ب أ ك ث ر من المسمى و يجوز بمهر المثل و ب أ ق ل من مهر المثل و ب أ ك ث ر من مهر المثل و لذلك قال أ ص ح ا ب ن ا ا ل ف ر ق ة بلفظ الخلع طلاق ل أ ن ه لو كان فسخا لما جاز على غير الصداق إ ذ الفسخ ي ج ب استرجاع البدل كما أ ن ا ل إ ق ا ل ة في البيع حينما تصير ا ل إ ق ا ل ة لو أ ن إ ن س ا ن ا اشترى سلعه ثم أ ر ا د أ ن يتخلص من هذه ا ل س ل ع ة ما اعجبته ل س ل ل ع ة أ م ر أ و لاخر أراد أن يردها على فقاله اقلني أ ق ا ل ك الله فقبل الرجل هذا و أ ق ا ل ه من البيع بماذا يرجع المشتري وماذا يعطيه البائع المشتري يرجع بالثمن ولا ي أ خ ذ ز ي ا د ة عنه ل أ ن ه فسخ العقد الذي كان قائما بينه وبين البائع فيرجع بالثمن أ و بمثل الثمن وكذلك ا لو خ ل ل ع اعتبرناه فسخا لكان الواجب أ ن يرجع الزوج إ م اما ب ا ل س م ى ب ل م وإما ه ر بمثل المهر أ م ا وقد أ ج ز ن ا له أ ن يرجع بما يزيد عن المهر فلا نستطيع أ ن نعتبره فسخا ولذلك قالوا ا ل ف ر ق ة بلفظ الخلع طلاق وليس فسخا وهذا الطلاق ينقص العدد فاذا خالع الرجل زوجته م ر ة ورجعت إ ل ي ه بعد ذلك ترجع بتطليقتين ف إ ذ ا خالعها ث ا ن ي ة بقي لها تطليقه و ا ح د ة ف إ ذ ا خالعها ث ا ل ث ة بانت منه ب ي ن و ن ة ا ل كبرى ولا ترجع إ ل ي ه إ ل ا أ ن تنكح زوجا غيره على ما هو معروف في هذا الموضوع وبناء على ذلك بناء بلفظ بلفظ أن الفرقة بلفظ الخلع طلاق فإذا خالع الرجل زوجته الفتخ على زوجته ك أ ن قال لها فسخت نكاحك بكذا ب أ ل ف دينار فقالت له قبل ف إ ن ك ل م ة الفسخ تعتبر ك ن ا ي ة فيه وكما يصح الخلع ب ل ف الفسخ ويكون ك ن ا ي ة فيه كذلك يصح بالمفاداه كما لو قال لها فاديتك ب أ ل ف دينار فقالت قبل ف إ ن ه يكون خلعا أو في صراحة الخلع قال لورود ل ف ظ ة ا ل م ف ا د ا ت في ا ل ق ر آ ن قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وبناء على القول بان أ ن ل ل طلاق خ ع ن ق ل الخلع ف ر ق ة بلفظ ل ا طلاق الطلاق الطلاق هل يعتبر الخلع صليحا في أم يعتبر كناية في سيأتي معنا بعد قليل في الباب القادم أو في الكتاب القادم كناية معنا معنا مباحث ا يعتبر في يعتبر في سيأتي في في ستأتي بعد أم أو طلاق والفاظ الطلاق, الطلاق تنقسم إ ل ى قسمين هناك الفاظ ص ر ي ح ة والفاظ تعتبر ك ن ا ي ة الفاظ الطلاق ا ل ص ر ي ح ة إ ذ ا أ و ق ع ه ا الرجل لا يحتاج معها إ ل ى ن ي ة و أ م ا الالفاظ ا ل ك ن ا ي ة إ ذ ا أ و ق ع الرجل الطلاق على زوجته ليس بلفظ صريح و إ ن م ا بلفظ كنا به عن الطلاق ف إ ن ه لا يصح إ ل ا ب ن ي ة ونحن هنا قلنا إ ن ا ل ف ر ق ة بلفظ الخلع طلاق فهل لفظ الخلع يعتبر صريحا في الطلاق أ و يعتبر ك ن ا ي ة في الطلاق ما يصح الا ب ن ي ة قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ولفظ الخلع صريح في الطلاق فلا يحتاج معه ل ن ي ة ق ا ل ل أ ن ه تكرر على لسان ح م ل ة الشرع ل إ ر ا د ة الفراق فكان كالتكرر في ا ل ق ر آ ن الكريم فاعتبروا الخلع لفظا صريحا في إ ي ق ا ع الطلاق وليس ك ن ا ي ة وبناء على ذلك يقع الطلاق بدون ن ي ة ف إ ذ ا قال الرجل لزوجته خالعتك ف إ ن ه ا تطلق منه ولو لم ينوي لهذا الطلاق ل أ ن ا ل ن ي ة يحتاج لا في ا ل ك ن ا ي ة وهذا صريح لا يحتاج إ ل ى ن ي ة وبناء على ه ذ انه بناء على أ صريح في الطلاق ولم نعتبره ك ن ا ي ة بناء على هذا لو جرى الخلع بغير ذكر مال قال لزوجته خالعتك ولم يذكر مالا لم يقل لا خالعتك بالف دينار أ و ب م ا ئ ة دينار و إ ن م ا ذكر الخلع ولم يذكر مالا ق ا ل خالعتك أ و فاديتك لم يذكر مالا ولكنه نوى بقلبه التماس قبولها يعني أ ن تقبل هذا الخلع قال وجب مهر مثل في ا ل أ ط ح إ ذ ا قال خالعتك ونوى بقلبه التماس قبولها ذ ا ل خ ل ع ورضيت ا ل م ر أ ة قبلت وقع الطلاق ووجب عليها مهر مثل في ا ل أ ط ح ل أ ن ه لم يذكر عوضا على خلعه هذا لكنه نواه وذكر لفظ الخدع ولم يذكر لفظ الطلاق ونوى بقلبه التماس قبولها مقابل المال وبناء على ذلك يجب أ ن ي أ خ ذ المال المال لم يذكره وفي ح ا ل ة عدم ذكر العوض يرجع إ ل ى مهر المثل قال وجب بالعواض زوجته بجريان ذلك بالعوض جرى عليها العرف العرف الشرعي المثل قال لاضطراد ذلك المضطرد أن الإنسان يفارق مهر إذا أراد أن أن اما ان يفارقها بلفظ الطلاق, الطلاق نجرَ عليه الأحكام ل ا واما إ ذ فارقها بلفظ الخلع ا ل ع ه و و د ل م ع ر و ف أ ن ه لا يفارقها بلفظ ا ل خ ل إلا ع وهو ي ي ر د مالا لأنكم مالا كان لا يريد مالاً لفارقها الت أما وقد فارقها لو بلفظ بلفظ وقد يريد ي س ت وبما ج ل انه في الأعراف ف الشرعية وجرى العمل على هذا على وجرى إ يستوجب ع لم ي ه ا ا ل ا وبما ل لم أنه يذكر المال ف إ ن ن ا نرجع إ ل ى الضابط المطرد ض في مباحث الصداق أ ل الا وهو مهر ا م م ث ل ك ل وهو خ ا ل ع ا ب م ج ه ل على ما مر معنا في الدرس الماضي أو خالعها على عوض فاسد كخمر مثلا فإننا نرجع أيضا إلى معنا عوض نرجع ما مر كخمر فاسد فإننا أيضا في أو مهر المثل وهنا لم يذكر شيئا و إ ن م ا أ ر ا د شيئا هذا المراد يرجع به إ ل ى م أ ر ا ل م ث ل وهذا إ ذ ا لم ينفي الغوض و أ م ا إ ذ ا نفى الغوض أ ر ا د أ ن يوقع ا ل ف ر ق ة بلفظ ا ل خ ل ع مع ن ف ل ع وقال ض و لا أ ر ي د عوضا قال خ ا ل ا ت ك ولا أ ر ي د عوضا ف إ ن الطلاق يقع ولا ي أ خ ذ على ذلك عوضا وفي هذه ا ل ح ا ل ة يقع الطلاق رجعيا ولا يقع الطلاق بائنا ل أ ن ا ل ب ي ن و ن ة إ ن م ا تكون في الخلع الذي يكون معه عوض وهنا قال خالعتك ونحن اعتبرنا الخلع لفظا صريحا في الطلاق ف ك أ ن ه حينما نفى ا ل ع و ض أ ر ا د أ ن يوقع عليها الطلاق بلفظ الخلع فيقع الطلاق ولا ي أ خ ذ عوضا ويكون هذا الطلاق رجعيا ما في هذه شرطه إذا كان مال وأما حينما قبولها الحالة إذا كان المال يشترط في في ينفي شرطه هذه في هذه ا ل ح ا ل ة يكون طلاقا والطلاق ما يشترط فيه قبول ا ل م ر أ ة ويصح الخلع بكنايات الطلاق بكل بها بنية باب الكناية الكناية ولكن كنايات لفظ ألفاظ الطلاق وألفاظ الكناية في الطلاق ستأتي معنا إن شاء الله في الفصول القادمة ولكن في هذه الحالة النية لأن كنايات الطلاق لا يقع الطلاق بها إلا بنية فالخلع في في في في من معنا من إن ستأتي أولى شاء يقع تشترط هذه والخلع يصح ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ويصح أ ي ض ا بغير ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ب أ ن يترجم عنه ب ل غ ة من اللغات ا ل أ خ ر ى ولو قال الزوج لزوجته بعتك نفسك, نفسك بالف ك ذ بيعتك ب نفسك أ دينار ما قال خالعتك قال بعتك فقالت فورا اشتريت قال ف ك ن ا ي ة خلع يصح في هذه ا ل ح ا ل ة مع ا ل ن ي ة ثم انتقل ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى إ ل ى بعض ما يشتمل عليه الخلع من شوائب في بعض الحالات يخالع ا ل إ ن س ا ن ويكون الخلع م ع ا و ض ة م ح ض ة تجري عليها كل أ ح ك ا م ا ل م ع ا و ض ة من حيث ا ل إ ي ج ا ب والقبول والرجوع قبل القبول وما إ ل ى ذلك من أ ح ك ا م المعاوضات التي تجري بين اثنين وفي بعض الحالات يكون الخلع عقد معاوضه ة ف ي شائبة التعليق معاوضة ولكن فيه شائبه ة التعليق فلا يقع إلا إذا حدث ما علق ل يقع ع ي حدث الخلع كما الآن وفي بعض الحالات يغلب جانب يغلب بعض سنذكره وفي التعليق وسنذكر هذه الصور بالتسلسل قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله إ ذ ا ب د أ الزوج ب ص ي غ ة م ع ا و ض ة فقال لزوجته طلقتك أ و خالعتك ب أ ل ف دينار مثلا وقلنا الخلع طلاق هذا الكلام كله بناء على أ ن الخلع طلاق و أ م ا إ ذ ا قلنا إ ن الخلع فسخ ف إ ن ه تجري عليه أ ح ك ا م ا ل م ع ا و ض ة ا ل م ح ض ة ولكن إ ذ ا قلنا ب أ ن ه طلاق ف ي أ ت ي فيه هذا الكلام الذي سنذكره ا ل آ ن إ ذ ا قال الرجل لزوجته طلقتك أ و خالعتك ب أ ل ف دينار وقلنا الخلع طلاق فهو م ع ا و ض ة ل أ خ ذ ه عوضا في م ق ا ب ل ة ما يخرجه عن ملكه كالبيع وكان مالكا لبضعها يحق له أ ن يستمتع بها زوجته ليس مالكا ل ل ز و ج ة زوجه ما تملك أ تفهم أ ن ه يملك ا ل ز و ج ة لا ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتنازل عن حقه بمقابل المال صار م ع ا و ض ة يتنازل عن حق مقابل ما ي أ خ ذ ه من مال قال فهو م ع ا و ض ة فيها شوب تعليق م ع ا و ض ة يتنازل عن حق مقابل أ خ ذ ه بمال لكن هذه ا ل م ع ا و ض ة ليست م ع ا و ض ة م ح ض ة و إ ن م ا فيها شوب تعليق م ت و ق ف ة على م و ا ف ق ة ا ل م ر أ ة ف إ ذ ا وافقت ا ل م ر أ ة مقع الخلع و إ ذ ا لم توافق ا ل م ر أ ة ف إ ن الخلع لا يقع إ ذ ا هي معاوضه ة ف ي ا شائبة تعليق فيها ش ا ئ ب ة تعليق وبناء على ذلك إ ذ ا قلنا ب أ ن ه ا م ع ا و ض ة ما دامت م ع ا و ض ة تجري عليها أ ح ك ا م المعاوضات كلها فقبل أن ت و ان ف ق قبل المرأة أ تقول له قبلت قال لها خالعتك على أ ل ف دينار ا ل م ر أ ة تفكر ويجب أن ل ا يطول الفاصل ولكنها قبل أ ن تقول له قبلت قال لها رجعت عن خ ل ع ي فيها شعبة التعليق يلا يحق له أن يرجع ويعتبر معاوضة متوقف ما على الرجوع شائبة قبولها الآن قاله لاغيا فله الرجوع قبل قولها فله له تقبل قبل حتى أن كما هو الحال في كل المعاوضات ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل بكلام أ ج ن ب ي أ و بزمن طويل ككل العقود في كل إ ج المعاوضات ب ب و و ق في كل ل ا يجب أ ن يكون القبول وراء ا ل إ ي ج ا ب و أ ن ل ا يطول بينهما ف ا ص ل طويل فلو أ ن رجلا قال ل آ خ ر بعتك هذه ا ل س ل ع ة ب م ئ ة دينار سكت الرجل بعد يومين قال له قبلت له بعد ساعتين قال ل ه قبلت ما يقع, ما يقع هذا البيع يجب عليهما ان يعيدا ل ص ي غ ه من جديد يشترط في ا ل إ ي ج ا ب والقبول أ ن ي ك و ن متواليين ف إ ذ ا فصل بينهما فاصل ه ذ اما الفاصل إ أ ن يكون ضروري أو يكون غير ضروري إذا كان, ضروري كأن أصابه سعال مثلا وما استطاع كأن عن نفسه ضروري وفعل دفعه ولو كان الفاصل في السعال طويلا قليلا ما يضر هذا ل أ ن ه لا يمكنه عن دفعه عن نفسه ف إ ذ ا كان الفاصل غير ضروري كان قال و ا بعتك هذا ب م ئ ة دينار فقال له دعني أ ف ك ر قليلا بعد نصف دقيقه ة قال له قبل يصح هنا فاصل لكن الفاصل هذا مغتفر في العرف هذا فاصل يسير عرفا ما يضر وبناء على ذلك يكون ا ل إ ي ج ا ب موافقا للقبول ويصح ف إ ذ ا قال الفاصل ق ا ل وبعد ا ت ك بألف ي ن ا ر وبعد ذلك شرعا في حديث طويل تكلما على موضوعات م ت ع د د ة و بعد نصف ساعه او س ا ع ا لو ا قبلت ما يصح يجب ع ل ي ه م أ ن يعادا ص ي غ ة إ ن أ ر ا د ا ان, إن, أن يتما البيع و إ ل ا فالبيع باطل وكذلك هنا ما دمنا قد اعتبرنا ا ل خ ل ع ة م ع ا و ض ة فيها ش ا ئ ب ة التعليق متوقف على رضاء ا ل ز و ج ة قبل رضائها م دام م ع ا و ض ة يحق له أ ن يرجع وما دام م ع ا و ض ة يجب عليها أ ن تسارع بالقبول ف إ ذ ا أ خ ر ت ب أ م ر غير ضروري كان تكلمت معه ب أ ح ا د ي ث أ خ ر ى وبعد س ا ع ة أ و بعد نصف س ا ع ة أ و بعد عشر دقائق عشر دقائق مثل هذه ا ل أ م و ر تعتبر فاصلا طويلا و ا ل م س أ ل ة ه يضبطها العرف تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان و ط ب ي ع ة الفاصل الذي فصل ما بين ا ل إ ي ج ا د والقبول ف إ ذ ا أ خ ر ت ا ل م ر أ ة القبول ف إ ن الخلع ة يعتبر باطلا ولاغيا وبما ل ل قال ذ ك ق ويشترط و ل ه ا بلغض غير ن ف ص ل ل ب ك م زمن أجنبي أو زمن طويل ك س ان ئ ر العقود وبما أ الخلع م ع ا و ض ة أ ي ض ا يجب أ ن يكون هناك توافق ما بين ا ل إ ي ج ا ب ة والقبول ك ط ب ي ع ة المعاوضات كلها فلو أ ن ن ي قلت ل إ ن س ا ن بعتك هذه ا ل م س ج ل ة بعشرين دينارا فقال لي اشتريت بعشره دنانير ما يصح هذا البيت ما ينعقد ل أ ن ا ل إ ي ج ا ب ة لم يكن على وقت القبول ا لابد إ ج والقبول ا ل ب أ ن يكونا متواردين على شيء واحد وكذلك في الخلع اختلف ا ل إ ي ج ا ب والقبول بين الرجل و ا ل م ر أ ة هناك بعض الصور الاختلاف فيها لا يضر ل أ ن هناك قواعد تجعل الكلام مقبولا تضبطه وفي بعض الحالات عدم التوافق في ا ل إ ي ج ا ب والقبول ي ؤ د ي إ ل ى إ ل غ ا ء الخلق فلو اختلف إ ي ج ا ب وقبول كان قال لها الرجل خالعتك ب أ ل ف فقالت له قبلت ب أ ل ف ي ن وخالعها بالف فقالت له قبلت بألفين. بألف بالفين أو بالعكس ق ا ل ا خلعتك ا على أ ل ف ي ن فقالت لا قبلت ب أ ل ف قبلت الخلع ب أ ل ف أ و قال لها طلقتك ثلاثا ب أ ل ف قال ت لو قبلت و ا ح د ة بثلاثمائه وثلاثا و ثلث وثلاثين ة طلبه الرجل العواض ما التوافق باب الإيجاب في والقبول ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة قالها طلقتك او خالعتك على الفين فقالت او قبلت على الف ا ل و ما يوجد التوافق ما بين ايجاب والقبول في الصور الثلاث ما هو الحكم قال فلو اختلف ايجاب وقبول كطلقتك ب أ ل ف فقبلت ب أ ل ف ي ن وعكسه كان قال قد طلقتك ب أ ل ف ي ن فقبلت ب أ ل ف أ و قال لها طلقتك ثلاثا ب أ ل ف مثلا أ و ب ث ل ا ث ة آ ل ا ف فقبلت و ا ح د ة بالثلث فقال و ق ب ل ت و ا ح د قد ة بألف إذا كان قد طلب ث ل ا ث ة آ ل ا ف قال فكلامها في هذه الصور ا ل ث ل ا ث ة يعتبر لغوا ل ل م خ ا ل ف ة ل أ ن ه ا خالفت ما بين ا ل إ ي ج ا ب ي ولو ا ق ب ل الحال في البيع لو كما هو في ع أن قال د ب ي ع ع جرى لها ى ذ النحو ا فإنه يعتبر ب طلقتك ا هنا يعتبر كلامها لغوا ولا يصح هذا ا وكذلك يعتبر يصح ل ولو قال لها ل ق ط ثلاثا ب أ ل ف فقالت له يا قبلت واحده بالف أ ل ف ة السابقة ي ا ل ص وقالا ر ة ا ا ل س ب ة طلقتك ثلاثا ب أ ل ف فقال ت و ق ب لها ت واحدة الألف بثلث ل ك ن ا لقد آ ن ا لها ثلاثا فقالت ل طلقتك بألف وقبلت و ح ة بألف قبلت و ا ح د ة بثلث أ أصح ل قال فلأصح ل ف وقوع ا وقوع ا تقع من ا ل ت ي ق ا ت ا ل ث ل ا ث تقع ع ل ي ه ا لأن ا ل ر ج ل هو ا ل ذ ي يوقع ا ل ط ل ق والمرأة ما ع ل ي ه ا إ ل ا ا ل ت ز ا م ا ل ع العوض و ض الذي طلبه هي, هي ولكن هذا هو الذي يقوم بهذه الرواب وهو الذي ي ق ا م بهذه الرواب وهو ا ل ى ذ ل ك ت ق ع ع ل ي ه ا ا ل ت و ا ب وهو ا ل ث ل ا ث و ت ل ز م ه الرواب ا وهو الذي يقوم بهذه الرواب وهو الذي يقوم ب ل ت ه الرواب وهو الذي ي ق و بهذه الرواب وهو الذي يقوم بهذه الرواب ا وهو الذي ي ق و ت بهذه ا ل ر و ا ل أ ل ف ا ل ت ي ط ل و م ب ه ذ ا إ ذ ا ب د أ الزوج ب ص ي غ ة م ع ا و ض ة كان قال لا خالعتك على أ ل ف ص ي غ ة م ع ا و ض ة ص ي غ ة بيع وشراء هذه ص ي غ ة م ع ا و ض ة تجري عليها أ ح ك ا م م ع ا و ض ة ولكن ك ل ن ا فيها شائبه ة التعليق الآن عندنا نموذج آخر من نماذج الصيغ التي يقع آخر نموذج من ب ا الخلع الصورة الثانية الآن أن يوقع الرجل الخلع يوقع صيغة أن في التعليق ليس ب ص ي غ ة ا ل م ع ا و ض ة التي فيها ش ا ئ ب ة التعليق أ ن يوقع ا ل خ ل ع ة ي ب د أ ب ص ي غ ة التعليق كان قال لها صيغ التعليق م خ ت ل ف ة هناك نوعان من صيغ التعليق نوع ا ل أ و ل أ ن يقول لها متى ما أ ع ط ي ت ن ي أ ل ف دينار فانت أ ن ت ط ل ق ف أ طالق هنا ما في وإنما هو وإنما إن من ما معاوضة كما لو قال لها في تعليق لو خرجت من الدار فانها أ ن ت ط ل قال لها ق أو إ ذ ب ت إلى ل الفلاني طالق م ك ا فإنها ن فأنت ب ا ل إ ج م ا ع تطلق بمجرد تحقق الشرط وهنا أ ي ض ا ما ب د أ ب ص ي غ ة م ع ا و ض ة ا ل آ ن و إ ن م ا ب د أ بصيغه, بصيغة تعليق قال لها متى أ ع ط ي ت ن ي أ ل ف دينار ف أ ن ت طالق قال هذا تعليق هذا جانب الرجل ولا نظر فيه إلى شبهة المعاوضة إلى فيه شبهة محبوب من نظر ل أ ن ص ي غ ة التعليق هنا أ ق و ى من صرائح الفاظ التعليق قال وبناء على ذلك يقع الطلاق عند تحقق هذا الذي شرطه الرجل ففي أ ي زمان وفي أ ي مكان أ ع ط ت ه م ا طلبه ف إ ن ه ا تطلق وبما أ ن ن ا غلبنا جانب التعليق على جانب ا ل م ع ا و ض ة ما يحق له أ ن يرجع بالطلاق في الصور ا ل أ و ل ى التي ذكرناها غلبنا جانب ا ل م ع ا و ض ة على جانب التعليق قلنا ا م ع وبما ض ة فيها ش التعليق و ب أ ن ه ا معاوضه ة يجوز ل أن يرجع قبل قبولها. يجوز ر ع قبل ق ب ل ه ا ي ج و له أ ن يرجع قبل قبولها الآن لا غلبنا جانب التعليق على جانب المعاوضة وبنائن صار كالتعليق على على ذلك المحضن ولو ا جانب ا ا ينظر فيه إلى ل م ع وبناء على ذلك ما دام على ذلك قال د أصبح ت ع ل ي ق فإنه ان يجوز له أ يرجع عن إن هذا كما لو قال لو خرجت من الدار ف أ ن ت طالق ما يستطيع بعد ذلك أ ن يقول لا سامحتك بهذا الذي ذكرت هذا ليس بامكانه وكذلك هنا لو قال متى أ ع ط ي ت ن ي أ و متى ما أ ع ط ي ت ن ي أ ل ف دينار ف أ ن ت طالق ما ل ا يستطيع أ ن يرجع ل أ ن ه صار تعليقا خرج من يده وبناء على ذلك لا رجوع له ولا يشترط القبول لفظا هذا لأنه أعطته أعطته أعطته شهر التعليق وقع ما يشترط القبول لفظا لأنه جعل الأمر مفتوحا لا يشترط القبول لفظا ولا إعطاء فورا ولا يشترط الإعطاء المجد الان جعل فلئ الخلع أعطته بعد يوم وقع الخلع يشترط يشترط يشترط يشترط وقع. وقع بعد وقع بعد في يوم وقع الخلع قالت له قبيل وقع الخلع قالت له لم أ ق ب ل وقع الخلع بمجرد إ ع ط ا ئ ه ا لا قبولها يسارع في الخلع ولا عدم قبولها يلغي الخلع فبمجرد إ ع ط ا ئ ه ا المال للرجل ف إ ن ه ا تصير م ط ل ق ة ويقع الخلع بناء على أ ن ه رجح فيه جانب التعليق ولم ينظر فيه إ ل ى ا ل م ع ا و ض ة هناك صور ت ا ن ي ة من التعليق فيها بعض الخلاف ما قال لها متى أ ع ط ي ت ن ي لا قال لها إ ن أ ع ط ي ت ن ي أ و إ ذ ا أ ع ط ي ت ن ي أ ل ف دينار ف أ ن ت طالق إ ن أ ع ط ي ت ن ي أ ل ف دينار ف أ ن ت طالق قال يصير هذا تعليق ولكن يشترط فيه الفور ف إ ذ ا أ خ ر ت ولم تدفع المال فورا ف إ ن ه ما يقع هذا الخلع ولا يقع الطلاق ل أ ن ل ف ظ ة متى ص ر ي ح ة في جواز ا ل ت أ خ ي ر و ك أ ن ه أ ع ط ا ه ا اذنا مفتوحا وليس كذلك إ ن أ و إ ذ ا وبناء ذلك اعتبرناه تعليقا ل أ ن ه ا ش ر ط ي ة أ و إ ذ ا ظ ر ف ي ة ولكننا ما نجيز لها ا ل ت أ خ ي ر ولا نجيز لها الدفع خارج م ج ل س التواجب في م ج ل س التواجب اي الذي وقع فيه ا ل إ ج ا ب والقبول يجب أ ن يقع فيه القبول ي ج ب عليها أ ن تدفع له المال فورا ف إ ذ ا أ خ ر ت انتهى هذا الخلع ويعتبر ك أ ن ه لم يكن بخلاف متى إ ذ ا قالها متى أ ع ط ي ت ن ي ف إ ن ا ل أ م ر يبقى مفتوحا وفي أ ي زمان أ ع ط ت ه ما طلبه من المال ف إ ن الخلع يقع هذه الصور التي ذكرناها الصور الثلاث إ ذ ا ب د أ الرجل إ م ا أ ن ي ب د أ ب ص ي غ ة م ع ا و ض ة و إ م ا أ ن ي ب د أ ب ص ي غ ة تعليق و ص ي غ ة التعليق إ م ا أ ن تكون ص ر ي ح ة في الزمان و إ م ا أ ن لا تكون كذلك ف إ ذ ا كانت ص ر ي ح ة ف إ ن ا ل أ م ر يبقى مفتوحا وتطلق بمجرد دفعها المال في أ ي زمان ومكان و إ ل ا ك إ ن أ و إ ذ ا ف إ ن ه ا تطلق ويقع الخلع إ ذ ا دفعت له المال فورا ا ل آ ن ا ل ص و ر ة ا ل أ خ ر ى التي معنا أ ن ت ب د أ ا ل م ر أ ة بطلب الخلع وليس الرجل الصور التي ذكرناها رجل الذي طلب أ م ا ا ل آ ن ل ل ص و ر التي س ت أ ت ي معنا ا ل م ر أ ة التي طلبت قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله وان ب د أ ت ا ل ز و ج ة بطلب طلاق سواء أ ك ا ن على ج ه ة التعليق نحو إن أ و متى أ و لم يكن على جهتي تطلقني على أ ل ف دينار مثلا ف أ ج ا ب الزوج قولها فورا قال لها ق ب ل قال فمعاوضه من جانبها ل أ ن ه ا تملك البضع ة لما تبذله من مال فهو م ع ا و ض ة من جانبها فيها شوب ج ع ا ل ة ليس فيها شوب تعليق و إ ن ه ا فيها شوب ج ع ا ل ة ل أ ن ه ا تبذل المال في مقابل شيء يستقل الزوج ب ت ح ط ي ل ه وفعله كما لو قلت ل إ ن س ا ن إ ن أ ح ض ر ت لي س ي ا ر ة ا ل ض ا ئ ع ة فلك أ ل ف دينار هذا من جانبي م ع ا و ض ة وبنفس الوقت هو جعلت ج ع ل له مالا مقابل ما يبذله من عمل وكذلك ا ل م ر أ ة قالت لزوجها طلقني ب أ ل ف دينار هذه م ع ا و ض ة فيها ش ا ئ ب ة الجعاله م ع ا و ض ة ل أ ن ه ا س ت أ خ ذ وتعطي وبنفس الوقت جعاله ل أ ن ه ا جعلت للرجل مالا مقابل ما يستقل به من عمل وينشئه من الفاظ وبناء على ذلك يشترط فورا لجوابه في محل التواجب أ ي الذي يقع به الايجاب والقبول يجب عليه أن يجيبها أن أخرى فورا فإذا أخر ف إ ن العقد يعتبر باطلا لكن ا لو م ر أ ة ل طلبت منه من صور طلب ا ل م ر أ ة أ ن تقول له طلقني ثلاثا ب ث ل ا ث ة آ ل ا ف دينار مثلا فقال لها الرجل طلقتك و ا ح د ة بثلث المبلغ لالف دينار قال يقع عليها ط ل ق ة بالثلث ل أ ن فيها ش ا ئ ب ة ا ل ج ع ا ل ة ولو أ ن ن ي قلت للناس من أ ح ض ر سياراتي الضائعه الثلاث فلو ثلاثه ة سيارة آلاف بكل دينار ذ ب أحد الاف أ ش خ ص وأحضر سيارة واحدة وكذلك يستحق يستحق سيارة الثلثة الجعالة أم لا يستحق قال وكذلك هنا أم ي فهي اطلقني جانب الجعالة فهي قال ثلاثا بثلاثة آلاف دينار فهو قال واحدة فيستحق منها واحدة قال طلقتك ثلثة ما دفعته للتطليقات ا ل ث ل ا ث ف ي أ خ ذ منها أ ل ف دينار تغليبا لشوب الجعاله في هذه الحاله وإذا بعوض ل أ ن ن ا قلنا إ ن ه ا تبذل المال لتملك بضعها ما عد الرجل يحق له أن يستمتع ب ه ان ولا أ يراجعها فلو قلنا إ ن الخلع يعقبه ا ل ر ج ع ة يحق له أ ن يراجعها ما استفادت شيئا ب م ذ ل المال ولذلك بالاتفاق إ ذ ا خالع الرجل زوجته ف إ ن ه لا يجوز له أ ن يراجعها ف إ ن شرط ر ج ع ة قالت و خالعني ب أ ل ف دينار قال خلعتك ا ب أ ل ف دينار على أ ن لي ا ل ر ج ع ة يريد أ ن يراجعها قال يقع الطلاق رجعيا ولا مال المال بروح والطلاق يقع قال ل أ ن المال والرجعه متنافيان المال والرجعه متنافيان وبناء ذلك يذهبا ذهبا ل متنافيان وبقي ما أ و ق ع ه وهو الطلاق فيقع عليها طلاق رجعي فلا يجوز للرجل أ ن يشرط على زوجته ا ل م خ ت ل ع ة أ و التي خالعها لا يجوز له أ ن يشرط عليها المال فان شرطه بطل هذا الشرط يعني شرط الرجعة شرط وزغى ذكر المال وثبت الطلاق ويقع عليها طلاق رجع ا ن طلقها و ا ح د ة وان طلقها ث ل ا ث ة ف إ ن ه ا تصير ب ا ئ ن ة ب ي ن و ن ة كبرى بدون مقابل وبدون مال ولو قالت له طلقني بالف أ ل ف د ي ن ر ا م ر للرجل أ أ ة قالت الرجل طلقني ب دينار وارتدت والعياذ بالله. قالت له اطلقني ب أ ل ف دينار وارتدت رجل قال لها ق ب ي ل ب أ ل ف دينار الان قبول الرجل معاشي منه ف ا ئ د ة ل أ ن هذه ا ل م ر أ ة ا ل م ر ت د ة سيفرق بينها وبين زوجها كما درسنا في مباحث النكاح وتدخل في ا ل ع د ة ف إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة غير مدخول بها تبين فورا بدون مال كما عرفنا ا ل م ر أ ة غير مدخول بها إ ذ ا طلقها الرجل ما عليها ع د ة وإذا ارتدت ما عليها ع د ة تبين فورا و إ ذ ا كانت مدخولا بها ف إ ن ه ا تدخل في ا ل ع د ة ونتوقف في ش أ ن ه ا ب ا ل ع د ة ف إ ذ ا أ ص ر ت على ردتها حتى انقضت ا ل ع د ة بانت ب ا ل ر د ة ولا يجب عليها شيء من المال م من ا لأنها لا تحتاج إلى خلع ردتها كافية لأن عقد النفاع بينها وبين زوجها ل إلى خلع لأن وبين فتبين بدون تفسخ زوجها عقد و إ ن أ س ل م ت في ا ل ع د ة وكانت مدخولا بها طبعا أ س ل م ت في ا ل ع د ة وما زالت م ص ر ة على الخلع هي طلبت وزوجها كان قد وافق طلبت وزوجها و ا قد ف ق ف إ ن ه ا تبين من زوجها بالخلع ويجب عليها المال فإن أسلمت فيها الإيجابي بين أسلمت يسير طلقت بالمال يعني وجب عليها المال وتصير مطلقة قال ولا يضر تخلل كلام وتصير يضر وجب والقبول على ما ذكرنا ل أ ن اليسير مغتفر وضابط الطول والقصر ي في الكلام هو العرف فما عده العرف طويلا ف إ ن ا ل إ ج ا ب ة والقبول تجب إ ع ا د ت ه م ا أ و لا يصح ا ل خ ل ع و إ ذ ا كان الفاصل يسيرا ف إ ن ه لا يضر ويصح ا ل خ ل ع واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم <تصفيق>